معرفة هذه الحدود لمن يتولى أمر المسلمين أمر لا بد منه حتى يحكم في فروج الناس ودمائهم وأموالهم شرع الله ولا أن يحرم ولا إن يحرم الناس القطرة ستين يوما ستين صباحا خير لهم من ليلة بلا إمام يقيم حدود الله جل وعلا فيه فما جعل الأئمة إلا لمثال هذه العظائم ومعلوم أن الحد لا يقيمه الناس بعضهم على بعض. إنما هذا مما أوكله الله جل وعلا للحاكم المسلم هو الذي يقوم بإجراء الحدود وهو الذي يقوم بالجهاد وهو الذي يقوم بالجمع والجماعات من حيث أصلها وهذا كله إذا عرفه المؤمن فطن لما أوجب الله جل وعلا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير مأصر